هذا الكون يا مجموعة فداك قلبي انطلق عقبة نحو أطهر بقعة تقدسها العرب أنساه حقده ثرمة الحرم تجاهل أن الناس تقدره وتقدر قومه لأجل هذا الحرم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 مسافرا للسماء فآذب ظهرك الشريف بأحشاء سلل جزور فتبكي فاطمة وتنحني على ظهر أبيها وتنزع عنه القذر وترميه خارج الحرم يا لتحناني ليت كف فاطمة كانت كفي وهي تزيل عن كنتنهم وتزيح ثقل أذيتهم ليتها كفي وهي تكفكف حسنك الدفاق وترويك الوداد وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون صفحا, صفحاً وحبا, وحباً ورحمة, ورحمة ثم تمر بأشباه الرجال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 أنت عظيم يا رسول الله